بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الحكم قصيدة لأب الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي رحمه الله تعالى زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمران ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أن سرور المال أحزان زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران وأرع سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان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 وما على نفسه للحرس سلطان من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوان اغضى على الحق يوما وهو خزيانو من عاشر الناس لاقى منهم نصبا لان سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الإخوان يقلهم فجل إخوان هذا العصر خوان من استشار صروف الدهر قام له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 وهم عليه إذا عادته أعوان سحبان من غير مال باقل حصر وباقل في ثراء المال سحبان لا تودئ السر والشاء أن يبوح به فما رأى غنما في الدو سرحان لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان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 وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان حسب الفتى عقله خلا يعاشره إذا تحاماه إخوان وخلان هما رضيع لبان حكمة وتقا وساكنا وطن مال وطغيان إذا نبا بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان يا ظالما فرحا بالعز ساعده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 من سره زمن ساءته أزمان إذا جفاك خليل كنت تألفه فاطلب سواه فكل الناس إخوان وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسه هل أصاب الرشد نشوان لا تغترر بشباب رائق نظر فكم تقدم قبل الشيب شبان ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكل مثلك في اللذات إمعان هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قنات الدين جبران خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغ التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريء الشعر حسان